موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من نحيص إن في ذلك لذكرى لما كان له قلب لما